أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا عِندَنَا أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يُ 119. ومن يشأ الله يطلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 110. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 114. فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 115. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين